وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَدَّفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّوَعُ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ فَعَتَبْرُ يَأْوُ الْأَبْصَارَ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 ما أفا الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم.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 لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصرهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أَشَدُّ رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون